بسم الله الرحمن الرحيم موقع الضريط إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسمة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن إله فلا مضل له ومن يغضل فلا له واشهد ان محمد فلا مضل ان محمد عبده هو رسول حق تقاتل به.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 وخير الهدي دي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد أيها الإفتة الأعزاء أيها الأخوات الفضيات طبطم وطاب مسعاكم وكل عام أنتم بخير مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي مر علينا منذ أيام سائلا المولى سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا أن ينسر لنا حد بيته الحرام وأن يسبعنا وإياكم العام القادم على جبل عرفات بإذن الله تعالى وأسأل الله الكريم رب العصر العظيم أن يمر هذا العام عليكم في وأنتم في صحة وخير وسعادة في دينكم ودنياكم إنه ولي ذلك ومولاه نتابع معا هذه السلسلة المباركة أعني بها سلسلة نحو النحو والتي اتذأنا فيها منذ عدة لقاءات يسيرة لنشرح هذا الكتاب الماتع الموزوم بالتحفة السنية في شرح المقدمة الآجر الرومية لشيخنا فضيلة الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد. وهو الشارح لهذا المتن لابن آج الروم رحم الله عز وجل سلسان الصالح انتهينا بفضل الله عز وجل من قولنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف وأن الاسم وأن الاسم هو ما يطلق على اسم الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد أو الصفة محمد مؤدب شجرة عالية الشمس صاطعة الباب مفتوح وما إلى ذلك وقلنا أن الاسم له عدة علامات أردنا على ذلك ببيت من الشعر قاله ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته قال بالجري والتنوين والندى ومصند للسم تمييز حصل أي أن التمييز للسم يحصل بالجري فإن الفعل لا يجر والتنوين فإن الفعل لا ينون والندى فإنك لا تسمع رجل يقول جاء يا يأتي يا رهب يا من بالجري وهو تقول حرف الجري على اللف ويكون قبله والنذة ويكون قبله والتنوين نون زائدة لازمة تلحق آخر اللف لفظا لا خطا يعني عندما أقول محمد هلأ طب ميم حاء ميم دال نون بكتبه كذا لا فبطلحك الاسم لسني لفظا أو المحمد باللفظي لا كتابة وتكون في آخر الجردي والتنوين والندا والألف وهي حرف الندا وهي حرف التعريف الألف واللام وكذلك فإن الفعل لا يعرف بالالف واللا بالتنوين والندى وال بالفذ والتنوين والندى وال ومسند للإسم تمييز الحفظ فهينا من الإسم ثم شرعنا في الفعل ستكلمنا عن علامات الماضي وعن علامات المضارع وعن علامات الأمر هل نتكلم عن الحرف أم أنه سهل سنفكر اليوم في باب الاعراب والبناء ما رأيكم يا شباب نتكلم في مسألة الاعراب والبناء الاعراب قال المصنف رحمه الله تعالى هو تغيير أواثر الكلمة لاستلاف العوائل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا ما سمي العرب عرب أيها الأصابة إلا لأنهم أهل الإعراض يعني, يعني أهل البيان ومنها قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وأما السيب فتعرب عما في نفسه أي تظهر وتبين عما في نفسه والبيان هو ما شرف الله عز وجل به الإنسان عن بقية المخلوقات قال الله تعالى الرحمن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان يستطيع من خلال اللغة أن يبين عما في نفسه وأنا دائما وأبدا أنادي على طلبة العلم يا شباب الإسلام يا طلبة العلم يا من تريدون أن تفقهوا عن الله وعن رسوله لابد أن تقرأوا الشعر الجاهلي لابد أن تعاملوا العرب وتحتكوا بهم وأعلموا بالعرب الأقربة والسعربة سكان الجزيرة العربية لأن هؤلاء نزل القرآن بين ظهرانيهم فهم فقفوا عن الله عز وجل وعن رسوله أبعد ما يقولون عن اللحن وكل معجزة تنتهي بموت نبيها عندما مات موسى عليه الثلاث معجزة عفاته ويبهي عندما رفع موته كذلك الذي كان يبرئ الأكمه والأبرف ويحيي الموت عندما ما صالح انتهت بموته معجزة ناقة ولن بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله عليه وسلم لم تدقى الباقية لا أقول ما باقي في الدنيا إنما هي معجزة خالدة في الدنيا والآخرة ألم تعلموا ان اهل الجنة من بين ان الصليف في الجنة جذت في السماع في سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبي الله داود ثم من الله عز وجل على حسب ما يكون منه سبحانه وتعالى فالاعراب انا بقول ثاني هو هو تغيير اواخر الكلم يعني لما المقول جاء محمد الى منزله جاء تتقريب ايه تتقريب فعل ماضي مبني يعني مبني يعني جاء دايما جاء جاء ملازمة لشيء واحد جاء مبني على الفتح لكن محمد هنا هتتقريب فعل مرفوع مرفوع بيها شباب بالفعل فعل مرفوع إيه اللي رفعه؟ الفعل وعلامة الرفع الضم الظاهرة فآخر محمد هنا ضمتين آخر محمد هنا جاء محمد تنوينه ضمتينهم لكن لما رأيت محمدا قد دخل بيته هاي هنا رأيته رأى من رأيته فعل ماضي مبني مبني على عليه مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء يبقى الفعل الماضي دائما هي شباب مبني إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك طب ايه هي ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء المتكلم وانا منيم ونون النسوه نون النصف عباره عن متغيره اذا اتصلت انتوا معانا يا شباب ولا ايه ما العدد بادئ ب وعشرين ما شاء الله دلوقتي معايا 17 اهو الاول ايه رايت بالفعل هنا ماضي مبني على السكون والتاء والتاء ممير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل اللي هو رأيته أنا يعني بقول دمائر الرفع المتحركة ثلاثة تاء المتكلم تاء بتاعتك إنتا لما تقول تكلمت أكلت، شربت، ذهبت، رحت، جئت، صعدت، نزلت، عن نفسك أنت اسمها إيه؟ الفاعل أو تائي المتكلم أو نال متكلمين ضربنا، أكلنا، ذهبنا، دخلنا، خرجنا لجماعة المتكلمين إذا أتت نال، اللي أنت الفاعلين، أنا المتكلمين. إذا اتصلت بهذا الماضي حولته من البناء على الفتح الى البناء على السكون هذا عند المبتدئين لكن عند المحققين ان هو ما زال مبنيا على الفتح وبلسه ان حتى نمنع توالي اربع متحرك ك في ما يجري اتحد هبقى اقول ايه رايت فبسكن حتى لا أجمع أكثر من فتحه أقول رأي 2 فابتداءا عشان إحنا لسه في المستوى الأول أخذها كده إن الفعل الماضي إذا جاء متصنا به رمير رأسي متحرك دنيا عليها شباب وهو الأصل فيه أن يبنى عليها الله يبالك. فهنا قلت جاء محمد علشان محمد فاعل لكن هنا لما قلت رأيت محمدا محمد تحول الى مفعول والمفعول اسم منصوب دائما ولازم النص دائما المفعول به دائما منصوب يقول محمد مفعول به منصوب وعلامة النص الفتحة الظاهرة الدال كانت في الفاعل عليها ضمتين والدال كانت في المنصوب عليها فتحتين او محمد يعني كانت مرفوعة في مكان وكانت منصوبة في مكان طب لما اقول مررته بمحمد هيبقى مررته زي مررته ما قلناها والباء حرف جر اصلي محمد اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الكسرة الظاهرة الكسره الظاهره يعني لانني اراه لانني انطقها واكتبها ماشي يا شباب التغيير محمد الى محمدا محمد الثلاث الثلاث تغييرات دي عندنا اسمها على عكس البناء الملازم لشكل واحد فالاعراب هنعرفه كما يقول كما يقول الامام ابن هو تغيير اوائل الكلم ولا اوصاف الكلم ولا اوخر الكلم عدد ليبيا تمقص الشباب انا بلئ معاكم 27 اخ واخت الان 14 فلا ادري لماذا يخرجون زرافات ومحدانة فالاعراب له معناه تغيير اواخر الكلم احنا في النحو لا نستمي الا باواخر الكلم احنا امن ان النحو ابو العلوم والصرف أمه احفظوا الكلمة دي عن نحوكه ولا تنسوها أبدا النحو أدو العلوم والصرف أمه والنحو يهتم بأواخر الكلمات أقول ده مبني على الفتح مبني على الكسف مبني على الضم مبني على كذا مرفوع بكذا منصوب بكذا ليه آخر, آخر الكلمة أما الصرف يهتم ببني الكلمة كلها من أولها إلى آخرها هذا على وزن فعل وهذا على وزن فعل وهذا على وزن فعل وهذا على وزن مفعول المصارف كلها اللي بيهتم بالالأوائل والأوصت والأواخر فنحس تغيير أواخر الكلم طب يعني لماذا اختلفت محمد إلى محمد إلى محمد؟ هل من نفسها أم الاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ لا الاختلاف العوامل الداخلة عليها. عندما دخل عليها سيعن كان محمد سيعن. قام به عندما دخل عليه سيعن قام به محمد كان محمد سيعن. وعندما دخل عليه سيعن وقع على محمد كان محمد نفعول. وعندما دخل عليه حارجر كان محمد مجرور يبقى عندما اختلفت العوامل يختلف يختلف اواخر الكلمة هذا يسمى الاعراب صلىتوا على النبي صلى الله عليه وسلم والا يصليين على النبي طيب نرجع بقى لكلام الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد في شرحه على هذا الكلام فيقول الاعراب له معنى الان احدهما لغوي والآخر في الصلاحي. فأما معناه في اللغة هو الإظهار والإذانة أما أقول لك اعرف عما في نفسك يعني فلع اللجواتك أظهر ما في نفسك من الإظهار والإذانة ذا اسم الإعراب تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته أما معناه في الصلاح هو ما ذكرته لكم أنفا هو تغييره أواخر الكلم لاستلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا لفظا أو تقديرا والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم ولا يعقل أن يراد تغيير نفس أواخر يعني مش هعرف اقلب محمد اقلب الدال دي لكاس او الى نون او الى سين او الى صاد لا تغيير احوالها من حيث الضمة الى النصبة الى النصب مع ذلك الى الفتحة الى الجر فإن اخر الكلمة لا يتغير وتغيير احوال اواسل الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع وعلامته ايه الرفع علامة الاصلية ايه ؟ الرافع له علامة اصلية ايه هي, هي ؟ احسنتم اتضم الى النص وما علامة الاصلية احسنتم الى الجر وما علامة الاصلية لأن احنا بعد كده هناخد الجر بالاضافة والجر بالتبعية والجر مش عارف هنأخذ حاجات كتير والجر بالفتحة كان عندنا جر بالفتحة في اللغة هو هو الكلام ده اللي انا بقوله هو ده الإعراب التحول لأواخر الكلمة من الرفع الى النصب او الى الجر حقيقة او حكما طب التحول ده لماذا أتى بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية او نحوها نائب الفاعل او المفتدأ او الخبر او اسم كان او خبر ان كل دي اسماء ايه مرفوعات مرفوعات الاسماء الى النص سيناقل المطلق او من منصوب واسم ان منصوب وخبر كان منصوب او نحوها الى اخر يقترب النصب على المفهولية او نحس مثلا اذا قلت حضر محمد حضر محمد حضر دي تعالي بايه ما شاء الله عليكم فح فعماض مبني على الفتح وعلامته مبني على الفتح ومحمد فعل مرفوع من فعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة الظاهرة يا مولانا كل سيدة تقولي الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة الضمة الظاهرة وانت عندك غيرها او عندي وما هي اختها التي لا استطيع ان اظهرها مثل جاء الفتى جاء القاضي جاءت سلوى هذه كلها تعرف فاعل مرفوع وعلامة الرف الضمة الظاهرة محمد مرفوع لانه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهذا العامل هو حضرة حضرة فعل خذ هاتبة قاعدة منهو المفتدأ لابد له من خبر والفعل لابد له من فاعل ظاهر او مفتد نقول القاعدة دي لا بد لابد لابد ان يكبر و الكلام ده على على على على مرتبه المبتدئين كان عندنا فاعل سد مسد الخبر ده هنبقى نتكلم فيه بعدين بس خدها كده ابتداء ان الاسم المبتدا لازم ليه يا شباب الفاعل المبتدا لا بد له من فاعل والفعل لا بد له من فاعل لابد له من فعل إما ظاهر وإما مستتر يعني يا مولانا لابد له من فعل ظاهر او جاء محمد محمد تارب إيه فاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة الظاهرة لكن أوه محمد جاء أمس حتى يعرف عربي محمد جاء أمس محمد مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة محمد محمد جاء جاءت جاء عربيه جاء فعل ماضي مبني مبني على الفتح طب جاء دي فعل الفاعل اقول ضمير مستتر فيه جوازا ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على مين يعود على محمد افضل الكلام محمد جاء محمد ام طب انت ذكرت ان محمد ايه محمد يقول اعرابته ايه مفتدأ وانا قلت ان اي مفتدأ لابد له من خبر فاذا الجملة الفعلية من جاء هو من الفعل والفاعل اللي هو في محل رفع خبر المفتدأ لمحمد وامس ظرف وامس ظرف انتو فهمين يا شباب يعني ايه ان المفتدأ لابد له من خبر تتم مضي معنى الجملة وان الفعل لابد له من فاعل وعين تنسى يعني لما اقول احب الطعام احب الطعام احب فعل ايه موضوع ما تسكتش ما, ما يعني انت دلوقتي شطار وطالب علم ما تقولش مضار او تست مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم احب اطعام احب الصلاه مرف... يبقى الفعل مضارع مرفوع طب الفعل مرفوع ليه لان الاصطق فى فعال المضارع النظام مرفوع لطب مرفوع ليه لتجرده من الناصر والجازم ما دخلش علي لا اداة من ادوات ناصر مضارع ولا اداة من ادوات جوازن المضارع يبقى دائما مرفوع ليه لتجرده من الناصر والجازم وعلمة الرفع الضم الظاهرة ده فعلا لازم لازم اعمل إلى الخطوة الثانية يا شباب او ابحث عن الفاعل فى الفاعل هنا ضمير مستثل فيه ها جوازا ده ولا وجوبا وجوبا لان انا مش عارف انا بتكلم على نفسي فمش هب وانا هقول احب الطعام احب الصلاة احب ربي يبقى الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا طب لما قلت محمد يحب العلم يحب هنا كان فعل مضارع مرفوع لتجرده من النافي والجازم والفاعل فيه ضمير مستتر فيه ايه جوازا يبقى فهمنا فرق بين وجوبا وجوازا يعني خدوا كده افكار وكل ما نيجي على نقطة هقول لكم فاكرين يا شباب لما قلنا كذا قديم الوقت ايه هنزيده تفصيلا وبيانات يبقى وحبه فعل مضارع مرفوع نتجربيه من الناصب والجازم وعلامه الرفع الضمه الظاهره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره ايه بقى انا الطعام مفعول به منصوب وعلمة النص الفتحة الظاهرة الكلام سهل ولا صعب يا شباب التغيير اواخر الكلمة لس الاتغير اواخر ده اسمه الاعراب طب لزوم لزوم الكلمة لحالة معينة ده اسمه المبني زي اداف السكان اينة دايما ايه وكم يعني ابن ملك بيقول ايه وارسم منه معاب وامابني يحابهن من الافعال مودني وارسم منه معرب وامابني لشابهن, لشابهن من الحروف مودني في الشابهه الوضعيه في والمعنوي في جيتنا والمعنى في ما ت وفي هنا وكان يابا عن الفعل بلا تأثر وكفتقار أصلا وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكانه ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أم في حيث والساكن كم يعني حيث دائما ملزما للضم أم ملزما للكسر أين ونزام الفاتح كم ونزام السكون ده بنقول عليه ما هل نزام السكون وإذا تمت فيها هذه الأمثولة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو دال هو حرف الدال وحرف الدال من محمد لم يتغير لم ينقلب من دال لكاف أو من دال لزال أو من دال لنون أو من دال لألف بقيت الدال لكن حركتها هي التي تغيرت فإنك تراها مرفوعة في المثال الأول ومنصوبة في المثال الثاني ومجرورة في المثال الثالث وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصر إلى حالة الجر هو الإعراض عند المؤلف ومن ظهر مذهبه وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. طيب نأخذ قابل الفعل المضارع بعدما أخذنا أمثلة على إعراب الإس. أبو الفعل يا مولانا الماضي والأمر كلاهما مبنيان. الفعل الماضي والأمر كلاهما إيه؟ مبنيا او الفعل ماضي مبني لو حالات البناء على الفتح ولو حالات البناء على السكون والفعل الامر غالما بيبنى على السكون او على حسب حرف العلة هناخده لما نيجي في مكانه طب الفعل المضارع بيبنى او عم بيبنى في حالتين متى اذا اتصلت به لنون التوكيد المباشرة او اتصلت به لنون النسوة إذا اتصلت بجنون النساء يا يبنى على السكون كقولي تعالى والوالدات يرضيعنا يرضيعنا يبنى فعل هنا مضارع مرفوع لي لتجرد من النصب والجنس مبني مبني على السكون في محل رفع مبني ليه لتفعلي بجنون النساء طيب طب يبنى امتى في حالة اتصاله بنون التوكيد طب انا عندي كم نوع من نوع التوكيد يا مولانا ايه نون توكيد مسقلة ونون توكيد مخصفة اذا اتصلت اتصالا مباشرا يعني ايه مباشرا يعني لازق الغلفان المضارع يبنى علي يا شباب يبنى على ايه لا يبنى على فاتح يوبنا لما اقول لك والله لا تجلثن لا تجلثن هنا مضارع مبني على الفتح لاطلاقيه بنون التوكيد المباشره وكما قال عز وجل على لسان امرات العزيز وان لم يفعل ما امره لا يسجنن من التوكيد الايه الثقيلة ولا يكون التوكيد الخفيف ومنها قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا الفعل المضارع له حالة من البناء فقط إذا اتصلت به نون التوكيد بنوعيها وإذا اتصلت به نون النصف غير كده بيوعرب بيو يعني ايه بيعرب يعني بيرفع وينصب ويرسم ولا يجر مش السالب بيجر برضه شباب مش انت معايا لا ليه الله يبارك فيكم فطار فطار فطار حبيت اوقعكم انتم ما وقعتوش لان احنا قلنا ان الفعل والاسم يتفقان في الرفع والنصب فاكرين يا شباب فاكرين انتم فطاره انا عارف بس انا بحاول اغلطكم بس انتوا مش غلطانين ان الفعل والاسم بيتصل بي... بيشتركان في الرفع والنصب لكن بي... بينفرد الاسم بالجر كما ينفرد الفعل بالايه كما ينفلد الفعل بالجذب والحمد لله يا رب العالمي طيب ناخد أمثلة على إعراض المضارع. أقول يسافر إبراهيم إلى مكة يسافر إبراهيم إلى مكة يسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصر والجازم وعلامة الرفع الضمة الظاهرة إبراهيم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة الظاهرة إلى حرف جر أصلي حرف جر أصلي يفيد بالغاية مابني على السكون لما حله لام الإعراب مكة <تصفيق> اسم مجرور بإِله وعلامة الجاب الفتحة لأنه ممنوع من الصرف أو يسافر إبراهيم إلى مكة إلى مكة إلى مكة الشاهد هنا ان سافر ده في علوم فعل المضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه او عامل يقتضي جزمه طيب لو دخلت على يسافر باداة من ادوات النصب زي كي او حتى او لن او ان او ان اس سأقول ايه لن يساثر ولا لن يسافر ابراهيم اه لن من ادوات النصب يعني يعني الفعل اذا اتى بعدها وكان مضارعا تحول من كونه مرفوعا الى منصوب فالفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامه النصب الايه وعلامه النصب ايه يا شباب صح طيب فين لن واحط امام ادوات الجزم حط ادى من ادوات الجزم زي لا انا هي او لم اقول ايه لم يسافر ابراهيم الى مكة هيبقى لم حرف نفل وجزم وقلب لم حرف مبني نفل وجزم وقلب مبني على السكون لا, لا محله الاعراب يسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلمت الجزم ايه شطار شطار شطار شطار بارك الله فيكم فتغير الحال المضارع من كونه مرفوع الى منصوط الى مجزوم ده يسمى ايضا ايه الاعراض واعلم ان هذا التغيير ينقسم الى قسمين الى لفظي وتقديري الى لفظي وتقديري لفظي ظاهر اعرف اتحكم فيه فتحة ظاهرة ظنة ظاهرة فت... كسرة ظاهرة سكون لكن هناك حركات اقول ظنة مقدرة فتحة مقدرة نخلي المرة اجاي اتعبته تكمل ولا تسايع كده كده طيب نكمل بس الحته بتاعه التقديري دي ونقف عليها ويبقى المرة اللي جاية هنتكلم على مواضع الضمة يعني موضع الضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل شيء. فخلينا المرة دي بس يا شباب الله يبريك فيكم نأخذ الأعراب التقديدي معلش نطول عليكم لأن احنا اعتذرنا مرتين متتاليتين ولقد يعني كسى وجه الحياء من حضراتكم فأما الله هو ما لا يمنع من النطق به مانعا كما رأيت في حركات الدال من محمد أو الجاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد باسمه يا ظاهر أو لضمة ظاهرة فتحة ظاهرة كسرة ظاهرة طب التقدير ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة الثلاث موانع دول هما اللي بيخلوني ما اقدرش اقول الضمه ظاهره اقول ضمه مقدره اقول تظهر مقدره وهكذا فدينا مثال يا مولانا اما اقول لك ايه يدعو الفتى ربه تعالى يدعو الفتى ربه يادعوا في مضارع مرفوع لتجرده من الناصد والجاسم وعلامة الف... ال ال ال ال طب الفتاة الفتاة هنا تعرف ايه فعل شطار والفعل ذا مرفوع بايه بالفعل وعلامة الرافضة ضمة هنا هقول هو ولا ولهول الفتاة او للفتاة فبضم هنا فين اقول الضمة مقدرة طب لماذا لم اقرأ الضمة ظاهرة للتعذر للتعذر على الفم او على الشفتين ان تنطق الضمة بعدما نطقت التاء مفتوح الفتاة ما انفعش فهنا مش اقول ضمة م... ظاهرة زي جاء محمد او يدعو محمد او يدعو ابراهيم او تدعو زينب او تدعو فاطمه بكلها ضم ضمه ايه ظاهره لكن لما اقول يدعو الفتى يبقى الفتى فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضم الايه المقدرة منع من ظهورها منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر طيب اما اقول ايه جاء القاضي جاء القاضي القاضي فعل فاعل ليه ما قلت ليه فعل وانا قلت ان القاعده الاساسيه عندي ان كل فعل لو ده لو من فاعل جاء هنعربها ايه جاء فعل الماضي مبني وعلامة البناء الفتح والقاضي فاعل مرفوع بالفعل وعلمة الراف الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل الثقل تكون الضم مقدرة على آخر الكلمة منع ظهورها التعذر أو الثقل ففي مولانا عذر ثالث آه إذا جاء الفاعل متصرا بياء المتكلم أما أقول إيه جاء غلامي جاء غلامي قال أبي ضرب أخي اللص. جاء ضرب اخر لسه ضرب فعل ماضي مبني وعلامة البناء الفتحة الظاهرة اخي فاعل مرفوع من فعل وعلامة, ال... وعلامة الراف الضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي اخي غلامي اللي ليه بتاعتي فاها الاشتغال المحل بحركة المناسبة يبقين عندي كام عذف او كان مانع من موانع ظهور الحركة كتضم مثلا ثلاثة اما التعذر يستل او الثقل القاضي في سبيل جاء القاضي يوم. جاء القاضي ما تمشيش او جاء الفاته ما تمشيش او استران المحل بحركة المناسبة وتقول لن يرضى الفتى ولن يرضى القاضي ولن يرضى غلامي وتقول ان الفتى وغلامي لفاء انذان وتقول مررت بالفتى طب هنا هتبقى ايه مررت فعل وفاعل زي ما اتعلمنا فعل ماضي مبني على السكون للتصالي دي بضمير رفع متحرك والتاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الفتى اسم مجرور بالباء الباء حرف جر واصل والفتى اسم مجرور بالباء وعلامه الجر ايه يا شباب الضمه المقدره ما نعنبرها التعذ يبقى نأخذ القاعدة لاسم وبها نخت. ثم كان آخره ألف لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. واسم لاسم المنتهي بالالف بالالف اسم المقور أي آخر ألف لازمة زي الفتى والعفى والحجة حج عن العقل. والراحة والرضا تقدر عليه جميع الحركات للتعذر طب هو لسه باسم ليه اسم المقصور اسم المقصور هنعرفه وما كان آخره ألف لازمة وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضم والكسرة للثقل طب الفتحة لا الفتحة سهلة زي القاضي أقول جاء القاضي بقدر هنا الضمة لكن لما أقول رأيته القاضي هقول رأيته القاضية هنا الفتحة لا ظهرة ولا مقدرة لا لا ظهرة لا مقدرة الفتحة وما كان لازمة مكسور ما قبله الاسم المنقوش الاسم المنقوش هو ما كان آخره يا لازمة مكسور ما قبله طب الألف ما كان آخره ألف لازمة مفتوح ما قبله ألف لازمة مفتوح ما قبله هذا المقصور طب المنقوش آخره يا لازمة مكسور ما إيه ما قبله تظهر مقدر عليه الضمة والكسرة للثقل او الجاء القاضي ومررت بالقاضي يبقى هنا مرفوع لان الفاعل مرفوع بالفعل فعلمة الرأس الضمة للمقدرة ومررت بالقاضي مجلور بالداء وعلمة الجر الكسرة المقدرة وتظهر عليه الفتحة طب ليه دائما بالفتحة لنقول القاضي لان الفتحة هنا خفيفة او رأيت القاضية ورأيت الداعية ونظ... و... ورأيت الغازية ماشي يا شباب وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأخي وأستاذي وأبي تعبته عندنا 13 الناس لا يتحملون النحو طيب ما يقابل الاعراب يسمى البناء لو انت فهمت الاعراب تفهم البناء ان احنا قلنا الاعراب هو تغيير اواخر الكلمة الكلم لتغيير العوامل الداخلة عليه يتغير لكن البناء لزوم حالة واحد. البناء ايضا له معنيان احدهما لغوي والاخر اصطلاحي فاما معنى في اللغة هو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم اقولنا ابني بيتي ابني شقتي ابني ارضي حاجة ثابتة اما معنى في الاستطلاح هو الهزوم اخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلاس. كلزم كم ومن السكون كم عمرك كم بنينا من مجد مثلاً؟ كم بمبني على السكون من ايضا بمبني على السكون هؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء دايما مبني على ايا شباب هؤلاء شطار أمس دائما ملازمة للكذب منذ منذ وحيث ملازمة لإيه للضم طب أين وكيف للفتح من هذا الإضاحة تعلم أن القابل بناء أربعة مبني على السكون او مبني على الكسر او مبني على الضم او مبني على الفتح يعني يعني منازم لحاله واحده لا تتغير اقول مررت بهؤلاء وقال هؤلاء هؤلاء هنا تعرب ايه في المثال الثاني قال هؤلاء مرفوع فاعل مرفوع بالفعل وعلم الضم المقدره منع من ظهورها اشتغال للمحل بحركة البناء اللي هي الكسر اللي هو لزوم كسر دايما الملانزم للكسر هؤلاء وفعل مرفوع لكن في محل كسر أو في محل نصر أو في محل كده وبعد بيان كل هذه الأشياء إن شاء الله جل لن يعصر عليك معرفة المعرب والمبني لأن احنا قلنا هو أن المعرب ما تغير حال آثيره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل الدالة بسبب تغير العوامل والمبني ما لازم آخره حالة واحدة غير عامل ولا اعتلال. بهذا نكون قد مررنا مرور مرام على هذا البناء أو على هذا الباب اليسير ونتكلم إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء القادم عن أنواع الأعراب وعلامات الأعراب ومواضع الضم. سائلين المولى تبارك وتعالى. أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع في هذه الدروس نقول ما سمعتم وستغفر الله أيها لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله عليه